أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم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 فَقُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أنهم لا يؤمنون